Book two. Yedi. Saba. Saba. sayılar Al Al Ben sayıyorum Ana, agod. Ana, agod. Bir. 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3'e kadar sayıyorum. أنا أعد حتى ثلاثة. أنا أعد حتى ثلاثة. Saymaya devam ediyorum. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد 4, خمسة 6 4, 5, 6 7, 8, 9 7, 8, 9 سيورم. أنا أعد. انا أعد. سيورسن. أنت تعود. أنت تعدين. أنت تعد أنت تعدين. سيور. هو يعود. هو يعود. بير. برنجي. واحد الأول واحد الأول إكي إكينجا اثنان الثاني اثنان الثاني, اثنان الثاني اتنجو اتنجو ثلاثة, ثلاثة الثالث ثلاثة الثالث دور دينجو. أربعة الرابع. أربعة، الرابع. بش، خمسة الخامس. خمسة الخامس. ألت، ستة، السادس. ستة السادس. 7 7. sabah السابع 7 السابع 8 ثمانية الثامن 8 الثامن 9 التاسع 9 التاسع